قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي اثن من المحيض من نسائكم إ ن ارتبتم, ارتبتم فعدتهن ث ل ا ث ة أ ش ه ر واللائي لم يحيضن و أ و ل ا ك ل ح م ى ل أ ج ل ه ن أ ن يضعن حملهن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 ولا ت ض ا ر ك ه الهدى ع ي ش ن ك ه د ع ل ي ه م حتى ي ر ع ن ح م ل ه ن ف ذات مضمون ه ا ج ت م ر ا ع ر و ف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 أعد ا ل ل ه لهم ع ذ ا ل ش د ى شركه دعويه الله ا أ ل ي ر ربحيه آمنوا قد انزل ل ذات مضمون اجتماعي